أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو وفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فيتعمس ذالٍ كم توعظون به والله بما تعملون خبير. فم لم يجد فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ رين متاب قَبْلِ من قبل أية مس فما لم يستطع فيطعب ذَلِكَ السدير السكين ذلك لتمنوا بالله ورسونه ولك حود الله و كافين عذاب ألي إن الذين يحّون الله ورسوللا غوك ببد كماك بت الذيين قبلهم من قد آيات بينات وللكافرين عذاب مهين والذين لهم عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ورسوله والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إله هو معهم أينما كانوا ثم ينبعهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء علم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوة ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعضوان ومع سيد الرسول وإذا جاءك كحيك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لا يعذبون الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى وتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل أنشزوا فأنشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نزواكم صدق ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نزواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقموا الصلاة وعاتوا زكاة وعطوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما واضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم ذابا كذبا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا يمارهم جنة فصدوا عن سبيل الله فله عذاب مهين لا تغني عنهم أموالهم ولا ولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلب أن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وات دون منحاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو بناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولكن كتب في قلوبهم الإيمان ووَيَدَّهُم بِرُوحٍ مِنَ الَّذِينَ تَجْرِي مِنْ تحت الْنَهَرُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ لَكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْنِحُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سبح سبحنا ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظنتم أن يخرجوا ظنوا أنهم مانعاتهم حصونهم من الله فاتأهم الله فاتأهم الله من حيث لم يحتسب فاتأهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا الأنصار خفونا بلی یک لایم فاتهد تو کمی پول کاشی ولاغا پوره آه طلا فریم آه وقاذا في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم, بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد لقب ما قطعتم من لينتنا وتركتمها قائمة على وصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله ولا رسوله منهم فما وجفتم عليهم من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله ولكن الله يسلط, يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولا الرسول ولذ القرب واليتام والمساكن وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانته واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء اَلْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صدر.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 وإِن قوتنتم لناصر نكم الله يشدوا إنهم لكاادون لاين أخرج لا يَخْرُجُونَ معهم ولئن لا يخوجون معهم ولاإن قوتوا لا يينصرونهم ولا إن سرهم لا يول الأذبارهمم م لا يوسوم لا أننت شدره مدا فيصدورهم من الله ذانكب بأنهم قوم لا ييفقهم لا يينقاتلونكب لا يينقتلونكم جميع إلا فن ق حصة نووم واء جور لاأسهم بينهم شدديد وقلوبهم شت ذلك بأنهم قوم لا يَأْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَلَواَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ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 هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خشعا متصدعا من خشة الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشكر والله الخالق البالي المصور له الله و نحسلاً يسبب في السماوات و العزيز طالبانی سر میشم کرد.هم کتابی هم هافز.افزار اسرعیش کار که آیند سر دنیا میکرد.رو واچو لان کتابی ہموز نماں جو قرار بنا ڈاکٹر ڈاکٹر رشید فیصل گورنانے میں 4 سالے تمام سے بریا دی انو تجہ 9 روز والے پر دوستن یہ سدائق تیار سی سی روز ہوتا 4 بس یا مشکلات کاری هر سال ما تو مواز دیگی ما در مواز بینی یا سال تو نمواز دیگی بیتو دیگی او اوز باللہ من الشیطان الرجیم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوه وعدوك مولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالموادة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم وألسنتهم بالسوء وودوا وتقفرون لا تفعكوا رحمكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم الله بما تعملون هنا بصير قد كانت لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن برأء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم نعداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لي به لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير ربنا لا تجنا فتنة للذين كفروا واخفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيه مصروة حسنة لما كان يرجو الله واليوم الآخر وما هي تولف الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديت منهم وددا والله قدير والله غفور رحيم لا ينهك الله أن الذين لم ينقتنكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهك الله عن الذين قاتنكم في الدين وأخرجكم من دياركم وعلى إخراجكم <تكلم> من يتولوهم ومن يتولهم فأولئك الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات يا أيها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بامنهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم حلن لهن وياتوهن ما انفقوا ولا جناح عليكم ان كان ولا جناح عليكم ولا جناح عليكم ما تنكحوهن إذا أتيتموهن وجورهن واعتمروا بينكم بمعروف إذا أتيتموهن وجورهن ولا تمسكوا بعاصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم يا أيها النبي وذا جاء ميني؟ لا هن ولا تمسكوا بعشر الكوافير واسألوا ما آفاقوا ثم ما آفاق وذالك حكم الله يحكم بينكم الله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا وإن فاتكم شيء من أزواج فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفر فعاقبتم فات الذين ذهب أزواجهم مثل ما آفاق وتق الله الذي آت به مؤمن يا أيها الذين آمنوا إذا يا أيها النبي وذا جاءك المؤمنات يبايعنك لك على لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلون ولا ولا يأتين ببهتان يفترينه بين هذه النوارجنه ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله وفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قامن غضب الله عليهم قاضي إسوع من الآخرة كما ييس الكفار من أصحاب القبور بسم الله الرحمن الرحيم چیش شیطانی لله سبح ما فی <تصفیل> السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم يا أيها الذين <سؤال> امنوا لما ما لا تفعلون ابرموا قوتا عند الله <سؤال> ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله <سؤال> يحب الذين يقاتلون في سبيله صفوا تانهم بنيان مسموع وسبهوا أو، أو مصاصة بها يسميها بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا ايها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون اكبر ما قتنع عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كان انكم بنيان مرصوص واذا قال موسى لقومه ان قوموا واذا قال موسى لقومه ان قوموا اذكروا نعمه الله عليكم وان قال موسى لقومه يا قوم يا قوم تدرسني فمن ازدتني وإذ قال موسى لقومه يا قوم لمتؤذونني وقلت تعلمون تَعْلَمُونَ رسول الله إليكم فلما زاغوا زاغ اللَّهِ فلما فَلَمَّا وزاغ الله اللَّهُ الله لا يهدي القوم الفاسقين وان قال عيسى ابن مريم دراي دراي دراي دريش بنماذج شكل دراي نركب يلا جندي وقت وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة من بشرا برسولي يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم من بينات قالوا هذا سحر مبين ومن أغدأ ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليدفئوا نور الله يريدون ليدفع نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهروا على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة توجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعالمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتحهم قليل وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كما قال عيسى من مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا الله مدفع الرحمن مدفع الرحيم شاید برایم هم کم نماز الرحمن الرحیم سلامت يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبلنا في ظلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم هو العزيز الحكم ذلك فضل الله يؤديه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن ويزعمتم أنكم مولياء لله من دون الناس فتمنوا الموتين كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بمن قدمت يديهم الله عليهم بالظالمين قل الموت الذي تفرون منهم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب واشهادت فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودئ للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إذن كنتم تعلمون يغفر لك ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا انقضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابدوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة نولاه ونفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما الله خير من الله ومن التجارة والله خير رازق بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا عيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين اتخذوا عيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم من ثم كفروا فطبعوا على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك جسامهم وإن يقولوا تسمع يعلمون أنهم خشب مسنّدة يحسبون كل صيحة عليهم هم العور يحسبون كل صيحتنا عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفقون اتخذوا أحبارهم ورهبانا يا خدا قاتلهم الله أن يوفقون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَأُو۟لُوا۟ الرُّسُوٓءِ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هم الذين يقولون لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا للكم الله صافا يا مهرانما يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وافق من رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فينقول ربي لا اخرتني الى اجل قريب فاصدق من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد ويحيي ويميت له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.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 ذلك بأنهم كذبوا بآيات الله والله ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم ذاب أليم. ذلك بأنهم كانت ذلك بأنه كانت تأتيهم رسولهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا أسألهم الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثون ثم لتنبعون بما عملتم ذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم الدغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخله جنة ومن يؤمن بالله ويعمل صالح أن يكفر عنه سياته ويدخله جنات تجري من تحت لنهار خالدين فيها أبدا للك الفوز العظيم والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطي الله وأطي الرسول فعين توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَلَأَهُمْ فَإِنَّهُ مَا لَهُ الله لا إله إلا هو على الله فليتوكل المؤمن يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم وإن تعفو وتصبحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده آزر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم من ينقشح نفسي فأولئكم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم الله شكور حريم لا يعبوا الشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتين وأحسن عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتنوا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فانقاد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا جلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهد ذوي عدد لمن كم وأنبى مشادة لله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتقى الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكن على الله فهو حسبه إن الله باع وامره قد جعل الله لكل شيء قدره ولا إِسْنَأَ ولا إِسْنَأَ من المحيض من النساء يكون رطب فعدهن ثلاثة ثلاثة أشهر ولا لم يحض وولاة الأحمال أجالوهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله له من أمره يسرى ذلك أمر الله أنزله إليكم من يتق الله يكفر عنه سياته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن ولاة حملهن فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فاتوهن وجرهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فستروا رضع له أخرى ليوم فقد ساعتين من ساعته ومن يقدر عليه رزقه فاليوم فق م ما أتاه الله لا يكلف الله نفسه إلا ما أتاه سجعل الله بعد عصنه خسرا وكأي من قريت عاتت عن أمر ربها ورسوله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذبا نكرا فذاقت وبلغ أمرها وكان عقبة أمرها خسرا عاد الله لها مذبا شديدا فاتقوا الله يا أولئل الآباء الذين آمنوا قد أذن الله لكم ذكره رسول وعليكم آيات الله بينات ليخرج الذين آمنوا أمنوا الصالحات من الظلمات للنور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تسري من تحت الانهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سماوات الله الذي خلق سماع سماواته ومن, ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله لا كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا صار النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعضه فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوب إلى الله فانقاد صغت قلوبك ما تظاهر عليه فإن الله هو مولا هو جبل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهر عسى ربنا أن تلقى قلنا يعبد له أزواج خير من كنا مسلمات مؤمنات قانة تائب مسلمات مؤمنة قانة تائبة عابدة سائحة سيبة وأبكرة يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهلكم نار وانقوض الناس والحجارة عليها ملائكة غلاوش لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا يو... لا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا يوم إنما تزعون ما كونتم تعملون يا أيها الذين مطوبوا إلى الله طوبت الناس عسى ربكم اي انكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها من تحت الانهار ومس... ربكم أن يوم لا يخز الله النبي يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا مع نورهم يصعب بين يديهم وبين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وفضلنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي وجاهد الكفر والمنافقين وغلب عليهم مأواهم جهنم وبيئس المصير ضرب الله لكم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوح كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين